بسم الله الرحمن الرحيم ذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أفطالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحذف أخبارها في أن ربك أوحالها يومئذ يصطر الناس أشتاة للواء ايام اذ قال ذره خيرا ايام اذ قال ذره ان شاء الله